وَكَذَّبَ بِالْحُصْنِ فَسَنُيَسِرُهُ لِعُصْرٍ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلْفَظَ لا يَصْلَحُ إِلَّا الْأَشْقَى